بل عجبت ويصخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُنَّ أَوَأَبَى